بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكاكب تثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك